وَإِذَا قِيلَ لهم آمِنُوا كَمَا مَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ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 حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات الله البصيرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال آبؤني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 إنه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاكو ربهم وانهم اليه راجعون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 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نساءكم وفي ذَلِكُمْ بلاء من ربكم عَظِيمٌ وَإِذْ فرقنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وَأَنْتُمْ تنظرون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 وَإِذْ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 وَإِذِ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أُنَاسٍ ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وَإِذْ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا؟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 قال انه يقول انها بطره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لاشيه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 وَإِذْ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إِلَّا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم من دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تشهدون تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَن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 كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 قل بإسم ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 إن الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شَفَاعَةٌ ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هذا بَلَدًا آمِنًا وارزق أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِيَ قليلا قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَهُ عذاب عَذَابِ النَّارِ وبئس المصير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 ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملت إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Ulu, een man, een binnend, een wama, een zilda, een ijna, een wama, een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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الله؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسْأَلُونَ عما كانوا يعملون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 وكذلك جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لتكونوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إِلَّا لنعلم من يتبع الرسول من من يقلب على عقبه وإن كانت لك بيعة إلا على الذين هدى الله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 وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام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 ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمَنُوا أَشَدُّ حبا لله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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفِينَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ لا يعقلون لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 من البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب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 أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى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 وَأَن تصوموا خير لكم إِن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه الْقُرْآنُ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلون أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج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 فمن لم يجد فصيام ثَلَاثَةِ أيام في الحج وسبعة إِذَا رجعتم تلك عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا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 فإذا أفغتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال فافيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا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 وإلى الله ترجع الأمور سل بني إِسْرَائِيلَ كم آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وأولئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون إِنَّ الذين آمَنُوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر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 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا الا ان خفتم ان لا يقيم حدود الله فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 وان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف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 واعلموا أَنَّ الله يعلم ما في أَنفُسِكُمْ فاحذروه واعلموا أَنَّ الله غفور حليم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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ من بَنِي إِسْرَائِيلَ من بَعْدِ موسى إِذْ قَالُوا لنبي الله مبعث لنا مَلِكًا نقاتل فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ كتب كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا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 قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 تلك آيَاتُ الله نَتْلُوهَا عليك بالحق وَإِنَّكَ لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 وسع كرسيه السماوات وَالْأَرْضَ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغير فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في وَاللَّهُ لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أَرْبَعَةً من الطير فصرهن إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثُمَّ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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا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 فمن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ من ربه فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ومن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الربا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء كنتم مؤمنين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 فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يَبْخَسْ منه شيئا فَإِنْ كان الذي عليه الحق سفيها أَوْ ضعيفا أَوْ لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقساط عند الله وأقوى للشهادة وأدنى أن لا ألا ترتبوا إلا أنت ون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإن